السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام أهلا ومرحبا بكم في قصة السرعة بعد أن استمر موسى عليه السلام في دعوته رغم كل ما وجده من جحود ومن جبروت استمر يدعو قومه وكلما استمر يدعوهم استمر في في جبروته وغيه وعندئذ كان لا بد من أن تتدخل العناية الإلهية بمؤيدات ومعجزات لموسى عليه السلام وهي في الوقت نفسه من الروادع ومن الزواجر لفرعون وقومه لعلهم يرتدعوا لعلهم يذكرون هذه الروادع وهذه الآيات التي أيد الله بها موسى عليه السلام نتحدث عنها اليوم إن شاء الله رب العالمين في قصة الصراع ولكن يصعدنا في البداية أن نرحب بعالمنا الجليل بالأستاذ الدكتور جمال عبد الهادي أستاذ التاريخ بجامعة أم القرى سابقاً أهلا وسهلا أستاذنا الدكتور جمال مرحبا بك حياكم الله وحيا الله السيدة المشاهدين أستاذ أشرف أكرمكم الله كما قلنا دكتور جمال أن موسى عليه السلام لم ييأس ولكنه استمر في دعوته إلى الله تبارك وتعالى ولكن استمر فرعون أيضا في غيه وجبروته فأيد الله موسى ببعض الآيات التي هي بمثابة الابتلاءات لفرعون وقومه ما هذه الابتلاءات الحمد لله الحمد لله القائل فقصص القصص لعلهم يتفكرون. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي علمنا أنه قد كلف موسى عليه السلام وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لا لكل صبار شكور واشهد أن قدوتنا وأسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا ان الله يملل الظالم حتى اذا اخذه لم يفلت ثم قرأ قوله تعالى وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمة ان اخذه اليم شديد اما بعد فالله سبحانه وتعالى يعني من السنن الربانية وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله وربنا سبحانه وتعالى الصبور الحليم يعني يعني نجد فيه الحرص الشديد على يعني إبلاغ رسالة الإسلام بالمؤيدات الرّبانية لكل الناس. فمن الواضح أن أن فرعون كان عنده ما عندهش استعداد لهذا هذه التقبل رسالة الإسلام، ذلك نجد انه موسى عليه السلام يعني واصل دعوته واستمر في هدايه الناس الى الاسلام وابلاغ دعوه الاسلام فلما يعني وجد نفسه هو استمر ما في هذه الدعوة واستمر فرعون في جحوده وكفره فأياده الله بآيات ما هذه الآيات الآيات هو أول حاجة طبعا ربنا سبحانه وتعالى كما ورد في القرآن الكريم ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يتذكرون ما المقصود بالسنين يا دكتور اللي هو التضيق في الأرزاق يعني التضيق في الأرزاق ودي آية من آيات الله عز وجل ابتلاء لعل الناس ترجع إلى الله يعني يتذكروا ليه الطيّق في الأرزاق ليه الأرض ما بتخرجش الثمار والزرع كالمعتاد ليه الأرزاق مش دار كما كانت فا فا والذي يلفت النظر دكتور جمال أن يكون الطيّق في الأرزاق وفي الثمرات في مصر بلد الخير وبلد النيل وبلد الأمطار يعني كيف كان هذا الطيّق في في هذا البلد العظيم استاذينك نأخذ هاي... الإجابة بعد هذا الاتصال معنا رامي من السعودية السلام عليكم السلام عليكم من السعودية السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا كيفن أه... شاريك تفضل يا خان أه... السلام عليكم يا شيخ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكرًا لك بيسارجمنه الحمد لله يا فند تروسس إيش معندهش أنا خارج الموضوع النص لكني أنا بتبقى... بحب بخصوص المولد النبوي اليوم هذه ودي أتكلم عنه يا شيخ هو... وتناصح يعني الدعاة الذين يؤمنون أو أو يعولون على هذه الموارد ويؤيدونها جزاكم الله خير على كل حال جزاكم الله خيرا شكر الله ولك الله جزاكم خير على البرم <تصفيق> أستاذنك وبخاصة السؤال خارج السياق الذي نتحدث فيه نرجوه قليلا ما لكن سنجيبه إن شاء <تصفيق> الله كنا نتحدث عن هذه الآيات التي أرسلها الله تأييدا لموسى عليه السلام ومنها النقص في الثمرات والتضييج في الأرزاق نعم يعني هو ربنا سبحانه وتعالى من من السنة الربنية الحكمة ولقد أرسلنا إلى رسل من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون يعني ربنا بيضيق في الأرزاق لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسونا تضرعون يعني يقولوا يا رب وسع أرزاقنا يعني يعني وفقنا نحن لا نتسول أرزاقنا من الغير وكذا فهنا ربنا بيقول ولولا إزجاءهم فلولا إزجاءهم بأسولة ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان المكان فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب السماء فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة وهم فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون فقطع عذابِ القوم الذين ظلموا الحمد لله رب العالمين يبا ربنا بيبتل الناس ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا لا ولا يرعون وليس عليهم صلواتهم وربهم ورحمة ولكم نعمة هذا هو الابتلاء بشكل مم. عام دكتور جمال أن أن أن يكون المبتلى صابرا محتسبا أن يتذكر الله الدعوه ويتدى نفسه ويتدى نعم يرجع ويحسب لي لأن ربنا قال ولو أن أهل القراءة ما نتقلا لفتحنا عليهم بركاتي في السماء هذا أم كلام طيب ولكن هل هل فرعون وقومه وقفوا وحاسبوا أنفسهم وهذه المشكلة إنما زادت فهنا القصد قلوبهم نعم. يعني في قسوة فلو اللي جون بسون لكن ما حصلش كده ولكن خصد قلوبهم وزين لهم, لهم الشيطان وما كانوا يعملون وكان لهم تفسير خاص يعني ألقوا تبع حتى في هذه المسألة ألقوا تبع على موسى عليه السلام ده ب بقية اللي هتحدث نتكلم الحتة النصف على فكرة مش مش مرض فرعون ده مرض العصر نعم. مرض العصر الآن نقص من ف التضييق الاقتصادي الآن الناس ما بيدوروش عليه في ضوء السنة الرّبانية ما بيقولوش لأن احنا أحلينا الربا ما قالوش لان احنا بنتاجر في محرم الله ما قالوش لان ال ال ال المظالم كثرت والفساد عام وطم بيقولوش ان احنا دي حاجات ربانية لك لان ال الخطة الاقتصادية وكذا يعني ما فيش حتى في عصرنا الحديث كله بيحسبها حسابات مادية ما فيش حد بيتكلم الا من النادر ان الربا والارباح المركبة التي اسقلت بها الشعوب الفقيرة عبر بنك النقد الدولي وغيره وغيره واتباع نفس النظام الغربي في مولاد في المسلمين في ايه تجربة مثلا بتاع بنك فصل الإسلام تجربة جيدة وناجحة لكنها يعني محاربة ولا بنك فاذا عاوز اقول الامة بتفكرش يعني مش بس نقول فرعون اللي هو اللازي لم ينظر اليها بالمنظور الاسلامي لا ده نيجي بعد كده لكن لما ربنا سبحانه وتعالى ابتلاهم بالسنين ونقص من الثمرات فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه نعم رد فعلهم على هذا الابتلاء استاذنك ناخده بعد سيد عبد الباصد من مصر السلام عليكم وعليكم السلام ونحط الله وبركاته أهلاً سيد عبد الباصد صديق البرنامج أهلاً بيك زيكا دستر جمال أماري فيك يا سيد عبد الباصد كل سنة وحضر التصائبين وحاجة الصحة والسلام يا فعل. ربنا يعود عليكم خير إن شاء الله اللهم يعني. ربنا سبحانه وتعالى يا دكتور الجمال بيقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة عام. قال لما حشرتني أعمى وقد كنت وصيرا. قال أتتك أياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فلماذا لم يضيق الله سبحانه وتعالى على فرعون رغم أنه كان يؤذي سيدنا موسى عليه السلام ولم يؤمن به ولماذا يوسع على بعض من لم يؤمن بالله سبحانه وتعالى أيضا يعني لماذا لم يضيق عليهم دنيتهم حتى يعترفوا ويقروا بأنه هو الرزاق وأنه بيده كل شيء فيؤمنوا به إنجزاكم الله خيرا الفكرة وصلت شكرا الله لك سيد عبد باطل والدكتور جامل بقى حيجاوب سوال ده حالا لأنه في سياق اللي احنا نتكلم فيه هو السؤال لما لم يضيق الله على على فرعون يعني يعني اليس ولقد اخذنا آله فرعون بالسنين ونقص من الثمرات العلامة الذكر اليس هذا هو التضييق الذي يقصده سبسط هو يعني للعلم انا هذكر الايات المؤيدات الربانية يعني احنا في رحلتنا الان مع موسى و و, و و وهارون وهم يحملون دعوة الله ومعها المؤيدات الربانية الايات زي اليد وزي العصا. في دراءة تسع آيات منهم هذه الآية الأولانية النقص اللي هو وقد أخذنا آلة فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يتذكرون، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وأن تصبهم سيئة يتطير بموسى من معه يتشاؤم منه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتينا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فارسلنا عليهم الطفال والجراد والقمل والضفادع والدم آيات بينات أو آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين يبقى دي الآيات اللي ربنا سبحانه وتعالى تشوف الضفادع والدم والقمل والجراد كل دي آيات بينات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين يعني ده ربنا يدي الصفة بتاعت هؤلاء الناس التي مه... تهيأوا لعقوبة الله عز وجل طيب ربنا سبحانه وتعالى لي سنن ربانية لا تتغير ولا تبدل. يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب ولكنه يعطي الاخرة لمن أحب نمر, أحب؟ نمر اتنين ربنا يقول زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامه ربنا سبحانه وتعالى يمد لهم في الرزق ومن باب الاستدراج زي ما قلنا من شوية ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالباساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا اجاؤهم باسونا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان مكانه علم فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء من باب الاستدراج. يعني يعني. حتى إذا فرحوا أوتوا أخذناهم بغتة، فإذا هم بلسون فقطع ذابر القوم الذين كفروا والحمد لله رب العالمين. يعني قد يكون الفتح عليهم والأموال الكثيرة هذا من باب الاستدراج. هي من باب فعل من باب الاستدراج والدليل اليهود الآن من الذي يملكون الأموال الطائلة في غالب بقاع الأرض اليهود زوجين الذين كفروا حياة الدنيا من باب الاستدراج سنستدرجهم. لا يغرنك التقلب الذين كفروا في البلاد ما تعم خليص وما ماؤم جاهن يبهدأ من باب الاستدراج. إذا فزيء صعب بصير بيسأل ليه ربنا لم يضيق عليه عليه لأن الله تعالى يستدرجه. أضيف إلى ذلك أن ربنا قال زين للذي زينا زينا للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنترة من الذهب والفضة والخيل المسوامة والعامر الحرف ذلك متاه الحياة الدنيا والله عنده حسن ما. قل أءنبكم بخير من ذلکم للذین اتَّقُوا عند ربهم جناتٌ تجِم تحت الالاَنار خالین فيها وَأزواجٌ مطهَّرة وَرِضوانٌ من الله والله بصير من العباد فَإِذَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يقول والله والفق ما الفخر أخش عليكم لكن أخشى أن تبصر عليكم الدنيا فتنافسوها فتهلككم كما هلكتهم فهذا من باب الاستدراج مرة أخرى أن الله يعطي الدنيا لمن يحبه ولمن لا يحب ولكن يعطي الأخيرة لمن يحب وهذا الفتح على فرعون ومن معه و... وعلى قوى البغي والطغيان في عالمنا المعاصر من باب الاستدراج هذا كان طيب إذا فالله تعالى ابتلاهم بالسنين ونقص من الثمرات و... ولكنهم لم يؤمنوا أيضا ولم تؤثر فيهم هذه الابتلاءات وقالوا ان يعني ما اصابهم من خير ففمنهم وما اصابهم من شر فمن موسى وكانوا يتشائمون منه يتطيرون منه ماذا بعد هذا هيك قلت ان ربنا ابتلاهم او قرانا الايات ان ربنا لا. ابتلاهم بايات اخرى هذه والقمل والضفادع والدم طبعا في كتب التفسير في كلام كثير لكن ما فيش اثار يعني نقدر نستدل لكن لكن هو قالوا ان الجراد لانه لما بينزل بياكل الزرع بياتي على الاخضر واليابس واحنا عارفين مم. اضرار الجراد لما ينزل على الزرع بياتي عليه هو كان قال ب... الجراد الطوفان والطوفان والج... ان ما... ما... الطوفان يقول ان المطر الشديد حولها الى مستنقعات كثيرة ف يعني ايه بعضها يعني كانت فرصة يعني ايه, إيه للاستفادة بهذا الماء وأثمرت ولكن بدلا من يشكر المنعم رجعوا برة أخرى على إلى إلى إلى غييم. كفر بالنعمة بحاجة. ومن وبحت. ثم كان العقاب التالي هو الجراثحة تأكل ما أثمر. ما أثمر نعم. ثم بعدين والضفادع إنه كان مفروض الإنسان يجد الضفادع في فراشه واذا فتح يعني الادوات اللي عنده يعني كانوا على يقولون على اسرتهم وفي كل مكان يفتحوا الاواني بتاعه المياه يجدوا الدم عبيط يقول يعني دم متجمد فطبعا العبيط يعني دم سائل يعني دم سائل يعني هو يعني عاوز اقول كل دي كانت أزعجتهم ولذلك لاجاوا الى من ادعوا لنا ربك بمعاهد عندك لأن كشفت عنا الرجز لنؤمننا لك ولنرسلنا معك بني إسرائيل. كان لجوهم لسيدنا موسى في كل مرة دكتور كل مرة. كده؟ يعني كل مرة. بعد الطوفان يلبون عليه. ف... نعم. ف... لأن هذه الأت كانت تأتي ف... يعني و... واحدة وراء الأخرى. ولا وهو ف... عارف ما. موسى عليه السلام بأشترت ل... الإيمان بالله ها؟ إفراد الله وحده بالعبادة. نمرة تين أن يطلقوا صرح بني إسرائيل بد اللي هم تحت القهر هذا منذ سنوات طويل فكان فخاله... يجي ييج يقولوا لنا يدعو لنا ربك بمعاهد عندك. واحيانا يقولوا لي ايها الساحر انا عندك لانك كشفت عن رنجزه لانؤمن لك ولنرسل لنا معك بني اسرائيل بعض كتب التفسير الدكتور جمال بتقول ان الذين كانوا يذهبون الى موسى هم يعني الرعية والناس الـ الـ الـ الشعب يعني كانوا يذهبون الى موسى من باب التودد له وهو يعرفهم ويعرفونه فيطلبون منه ان يدعو الله لهم ولكن بعد ان يدعو الله لهم تاتي الـ الـ الحكومات او عليه القوم او فرعون وـ وـ وـ ومن حوله فيرفضون كل هذا ويرفضون التسليم لموسى ومن معه وتتكرر الكار هل هذا هو الذي كان يحدث عن الذين لا كانوا يؤمنون؟ لا يعني الأحجاء طبعاً نفس وصله هي أهجات موجهة مش بس للشعب لقوم فرع الملة ولكن هل هل فرعون شام... وقومه كانوا يذهبون لا. إلى فر... إلى موسى ويطلبون منه؟ هذا كان بعبارة عن وباء شامل لا. وطبعاً تصور بقى بأم تعيش في السوس ينخر في العذاب في ال... في المجتمع في كل شيء اللي هو الـ الـ القمة القمة اللي هو السوق ايوه نعم, نعم, نعم, نعم والدم والقمة يعني اذى طبعا شيء مؤذي طبعا لا شك فيه فده طبعا وصل هم ذهبوا يشغيثون بفرعون وفرعون طلب من موسى يعني وان كان النص لكن هو واضح وقالوا يا موسى المفروض يعني طبعا بيلجوا المين ولي امرهم طبعاً بالتلو لي أمرهم طلب من موسى، ودي عادة يعني هؤلاء القوم أنهم دائماً يعني يخلفون وعدهم، يعني هما يقولوا أدعو لنا ربك وإن نحن حنو معك بني إسرائيل، وعندما يعني يدعو الله ويكشف عنهم الغمة يرجعون في هذا الكلام مرة ثانية. نعم هو يعني حتى يعني في آية من الآيات القرآنية التي قرأتها لقد يعني موسى يخاطب فرعون، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وإني لأظنك يا فرعون مثبورة هالك يعني مشو... أنت عارف بيقين ده بآيات مؤيدات ربنا عارف أنه لا إله إلا الله ولا معبود بحق إلا الله وأن الدين عند الله الإسلام ولا أقبل له من الأولين والأخرين غير الإسلام إذا ففرعون يعلم كل هذا ومع ذلك يستكبر ومن ثم كانت نهايته الأليمة التي نتحدث عنها ولكن بعد هذا الفاصل شهدان الكرام نلتقي بعد الفاصل لنرى كيف كانت نهاية فرعون وهل المسافة بين هذا الحوار وهذه الابتلاءات والنهاية هل كانت هناك مسافة وماذا فعل فيها موسى عليه السلام هذا ما نلتقي معه بعد الفاصل فانتظرونا أهلا بكم من جديد صدنا دكتور جمال بنقول أن بعد كل هذه الابتلاءات لم يفهموا ولم يرتدعوا فجاءت نهاية فرعون اللي حنسأل عنها ولكن هل يعني الفترة بين نهاية فرعون وهذه الآيات هل كانت هناك فترة وماذا فعل فيها موسى عليه السلام نعم يعني, هو يعني لا شك في أن موسى عليه السلام رسول مرسل نقول العزم هو هرون وعنده مهم أداء واجب البلاغ بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس يبدو أن فترة دي كان فرعون يعني تجنب إذاء موسى عليه السلام ومن كان معه ولذلك موسى عليه السلام في هذا الفترة لأنه يكونوا يلجؤون إليه يعني إذا موسى بيباشر حياته طبيعية هو إخوانه ما. فكان الفترة دي هذه طبعا لابد أن يؤدي واجب البلاد فواصل دعوة إلى الله لأنه يدرك يعني مش مجرد مش مرسل فقط إلى فرعون ولا الملأ من قوم فرعون ولا إلى همان ده مرسل إلى شعب يسكن هذه المنطقة والمناطق المجاورة والدليل على ذلك إن يبدو أن المناطق كانت تعلم بدعوة موسى عليه السلام لكن اللي يهمنا بالدرجة الأولى أن موسى عليه السلام واصل دعوة إلى الله م. ومع مواصلة الدعوة إلى الله بيكون في ابتلاءات ولذلك موسى عليه السلام طبعا استمر في دعوته هو وإخوانه وكان يشكو إليه إخوانه من الظلم الواقع عليهم والتضييق الواقع عليهم فنقول لهم استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لا يريسوا من أشياء من عباده العقبة المتقين عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون واجعلوا بيتكم قبلة وأقيموا الصلاة يعني وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مسلمين يعني, يعني يعرفهم يعني يتوكروا إن كنتم مسلمين يعني من مقتضاة طالما أنتم أسلمت لله رب العالمين لازم تعلموا أن الدعوة إلى الله فريضة شربعية والرورة حياتية الأمر المعروف أنها الممكن ضرورة شعر فرعيضة الشرعية والانتقاء والتربية والتكوين لإعداد الإنسان العقيدة مهمة نعم. جدا للقيام بتكاليف الإسلام فده يحتاج إلى حسن صلة بالله ودعم من الله فهذا لا يتحقق إلا بحسن التبتل وأقيم الصلاة يبقى لازم المسجد التربية في المسجد والتلقى في المسجد والوقوف بين يدائي العز وجل الصلاة لذكره إذا موسى عليه السلام كان يقوم بدوره كنبي مرسل من قبل الله تبارك وتعالى في الدعوة في دعوة هؤلاء الذين يكفرون به وب بالله وركعته ويربي قومه ومن يؤمنون به نعم. ويثبتهم على دعوته. نعم. وقبل أن ندخل على نهاية فرعون كان جلنا سؤال من رامي من السعودية بكلمة عن المولد النبوي والاحتفال به. هل هل الاحتفال بالمولد النبوي هو هذا هو الشكل الذي نعبر به عن حب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني يعني ربنا قال من يطيع الرسول فقد أطاع الله وما تكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا. وقال لقد تركت لكم ما أن تمسكتم من بعدي فلن تظن بعدي بعد كتاب الكتاب الله وسنتي تعصي الاله وأنت تظهر حبه عار عليك إن فعلت عظيمه لو كان حبك صديقا لا تعطفه. حب الرسول أن تطبق شريعته وأن تقيم فرائضه وأن تنصر أمته تؤمن به ولا تنصرنا هذا هو الحب الحقيقي والصحيح أعملش الحب الكاذب ولكن الاحتفالات أنا قلت ده كاذب الحب الحقيقي لمحمد في اتباع سنته وهديه كيف واجه رسول الله تحديات العصر كيف اقام الدين كيف طبق الشرائع كيف اقام الحدود لمن كان ولاء النبي صلى الله عليه وسلم ممن تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم موقفه في نصرة الضعفاء موقفه في تحرير فلسطين والعالم الإسلامي كله من قبضة الاحتلال الأجنبي ذا الحب الحقيقي ولم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن احتفل بما يسمى بعيد الميلاد ولا عن الصحابة أنهم قد احتفلوا بعيد الميلاد ولا عن أمهات المسلمين ولا عن الأمويين ولا عن العباسيين ولا حتى آل عثمان. لم يُصر عن أحد من هؤلاء تاريخ الأمة كله ما ما يؤثر عن أحد من أهل السنة أنه كان يحتفل بميلاد النبي محمد صلى, صلى الله عليه وسلم. الله إنما لف تصوري دي يعني عادة بدع من البدع التي تسللت إلى العقائد هذه الأمة لا تتبعنا سننا الذين من قبلكم شبرا بشبر حتى إذا دخلوا جحر ضب دخلتموه قال الهود النصير قالوا نأف من إذا مهدحنا هذه أشياء أنا أعتقد لا أصل لها لكن. يعني نقول أن ذكرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذه يجب أن تكون مو مو مع احنا معنا في كل لحظة في كل وقت في الصلوات في مرة أخرى الاحتفال بمحمد صلى الله عليه وسلم بأن نسلك طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن نقيم الدين وننصر محمد ودين محمد وأمة محمد صلى الله عليه وسلم إذا <تصفيق> خيرا أخيرا يعني هكذا التضح نعود الآن إلى رمسيس الثاني إلى فرعون موسى كيف كانت نهايته يعني هو, يعني هو ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يعني وأوحينا إلى موسى أن أسري بعبادي إنكم متبعون يعني ربنا وح أنه قد آن الأوان لكي يهلك الطاغية ومن معه استم أداء واجب البلاغ تم إقامة الحجة على فرعون وهامان والملأ من قومه <تصفيق> فربنا سبحانه وتعالى أمر سيدنا موسى عليه السلام من يخرج وقومه ويضع في الاعتبار ان فرعون هيج وراهم انكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين لما عرف فرعون ان موسى هيخرج وقومه من مصر باتجاه بيت المقدس أرسل جهزة الإعلام إنهم لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإنا لجميع حاذرون يعني طبعا يعني باللغة العصر دول إرهابيين إنهم شرذمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإنا لجميع حاذرون في العاون كان خايف أن سيدنا موسى يعني يظهر الفساد في الأرض ما قال إنه لسحر عن يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون أنهم كبيركم الذي علمكم سعدها شيء يعني لك إن هنا في اللحظة الحاسمة دي لغاية آخر اللحظة سبحان الله مليش حظ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة أصل الإسلام ده نعمة لا. نعمة عظيمة لا يعطيها الله إلا لمن شوف لما نزل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم ورديت لكم الإسلام أعظم النعم نعمة الدين فالإنسان إذا حرم منها حرم من كل شيء لا. فهذا الطاغية يبدو أن ما كانش لهو ولا همان ولا الملأ مؤهلين لهذا الدين العظيم فلذلك ربنا قال له إنكم متبعون فطبعا وهم في الطريق فعني نظر موسى فقوم موسى قالوا يا موسى إننا لمدركون ده فرحون وراءنا هو فكانت اليقين في الله عز ان كلا إنا معي ربي سيهدي خلاص اللحظة ما هو جلبه خلاص دي انتهت معي. شوف اليقين فقا إنا معي ربي سيهدي فربنا سبحانه وتعالى بس هم نظروا البحر أمامهم وفرعون خلفهم نظرت الشخص العادي بقى يرى بحر أمامه وفرعون من خلفه ومش, أنه ومش بس كده ده في كتب التفسير قرأت في, في بيقول إن كان فرعون فألف ألف وستمائة ألف جندي خلف بني إسرائيل وكانوا بني إسرائيل مليون وستمائة ب... ألف زل... أيوه. وكانهم بني ستمائة سل... ألف ده غير الذرية بس خلي بالنا في حتة عشان كتب التاريخ ما انغلتش اللي خرجوا مع موسى المسلمون و... وليسوا اليهود ما كانش في حاجة اسمها يهود المسلمون الذين أسلموا لله رب العالمين عشان كده موسى قال كنتم أنتم عليه توكلوا إن كنتم مسلمين، يعني اللي خرجوا بنو إسرائيل المسلمين، المسلمون مش اليهود بقضية عشان لأن تزوير التاريخ، العدو الآن ظهر زور التاريخ وقال إن دولا كانوا يهود وأنهم كانوا في العراق عشان يع... اليهود الذين يدعون حقا ليس لهم يريدون مش بس يقف عند حدود فلسطين ديردون بأبصارهم لشرق والغرب، هذه مسألة قديم. فربنا سبحانه فضرب ربنا سبحانه اضرب بعصاك البحر فانفلق فكانوا كل فرق كتاد العظيم جاز موسى ومن معه وفي اللحظة بعد ما انتهى يقولوا موسى يعني شوف ربنا سبحانه سنستدرجهم شوف ربي ما أحلمك ما أصبرك على هذا على هذا الإجرام اللي قتل الأبناء واستحيا النساء وطارد الدعوة إلى الله وقتل الماشطة وقف هذا الموجود في اللحظة ربنا سبحانه في اللحظة دي فنظر شوف الاستدراج جاز موسى ومن معه وأنا بعتقد يعني أنا بتصور قلت يعني لو يبقى في أجهزة إعلام يعني الكلام لفرعون نحن الآن هؤلاء هم في قبضتنا وسننهي عليهم في لحظات طبعا نهر شمع وبدأوا يجوزون في الطريق يقال لأدري من من الملائكة كما قرأت في كتب التفسير أنه فضلوا يدفعوا بكل القوات اللي مع فرعون لغاية آخر واحد ما خلنش حد يفلت أغروهم حيث كله ينزل البحر لازم الفرعون وهامان والملأ من قومه شوف إحنا مم. العدد النهاردة حسب كتب ما ابن كثير مليون وستمائة ألف وجاءت اللحظه الحاسمه فانتقمنا منهم فاغرقناهم في اليم لانهم كذبوا باياتنا وكانوا عنها غافلين جزاء وثاق وفي وفي سوره يونس وهو في اللحظه اللي بيغرق فيها فرعون يعني قال يعني كلمه قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بني اسرائيل وانا من المسلمين قال له رب العالمين قال ان وقد عصيت قبل وكنت من نفسي فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك اي يعني اذا تشوف ربنا ان الله هيوم للظالم حتى اذا اخذه له لكن الشيء الذي يلفت النظر ان موسى عليه السلام نبي المسلم دعا الى الاسلام وفرعون ما جه يموت وبيغرق يقول امنت وانا من المسلمين وربنا قال طبعا خلاصنا الله يقبل التوبة العبد ما لم يغير الشيء الذي نلمحه أنت من الذي أهلك فرعون الله رب العالمين اللي قال فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبة ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم ايه يظلمون وعلى الجانب الآخر. خسفنا به الأرض وكأنها إشارة إلى قارون الذي خسف به. نعم نعم. الأرض. نعم فعشان كده يعني لا عقوبة إلا بذنب أستاذ أشرف لا عقوبة إلا بذنب. فكلن أخذنا بذنب. إن في ذلك وما لكن وما غلبناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وعلى الجانب الآخر وأورثنا القوم الذين كانوا صدعفون مشارق الأرض ومغاربها. شوف من الذي هنا الله. ومن الذي مكن هنا؟ الله إذا دي سنة ربانية ربنا سبحانه وتعالى الـ الـ الـ هلاك الظلم. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلك المعدة فنظر نظر الإنسان وجد الظلم يستشري وترتفع رايات الظلم في, في غالب بقاع الأرض تحت شعارات سيادة القانون والديمقراطية والحرية تقتل الملايين ويروّع الأطفال والنساء وتُسلب أوطان سبحان الله زي ما نشوف على أرض فلسطين وما يجري على أرض العراق وما يجري على أرض أفغانستان ظلم بيّن حرب عالمية الأولى احتل الألمان فرنسا وكان حرب في الصين أشعلوا النار في كل مكان هذا الظلم البيّن الذي أهدر حرمة الإنسان وأهدر حرمة العقائد وأهدر حرمة الأوطان بحيث إن حتى أصحاب الأوّتان يعني الآن عجزوا لا يستطيعون دفع الواقع خوف الجبن شل أطرافهم حتى لا يستطيعون أن يقولوا أن لنا حقوقا كف عن بلادنا أو وأطفئوا النيران في بلادنا لكن ربنا بيقول لنا خلي بالكم إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت إذن فالله تبارك وتعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت ولا عقوبة إلا بذنب ما فرعون ونجا موسى عليه السلام ومن معه طريق موسى ورحلته بعد ذلك وما الذي فعله في الطريق وإلى أين ذهب كل هذا سنتناوله ولكن قبل أن ندخل في باقي القصة وفي تدرجها الطبيعي لابد لنا من وقفة في هذا الوقت وفي هذا المكان وهي أولا ما الصفات الذي أهلت فرعون وملأه لأن يحل عليهم غضب الله وعقوبة الله تبارك وتعالى حتى نأخذ العبرة والدرسة وهذا هو الهدف أصلا من حكي التاريخ وقصه مرة ثانية يعني لا شك في أخطر الظلم اللي ربنا سبحانه وتعالى يابون في سئة تلك القرى أهلكناهم لما ظلموا أظلم الظلم الشرك بالله عز وجل نعم فالكفر بالله يعني بل واحد الشرك بالله ورفض الانصياع لنظام الله وربض الاسلام مش بس كده بل انه ادعى لنفسه صفات الالوهية والربوبية واعتبر نفسه صانع كمان معلمت لكم من اله غير فحشرة فنادى فقال انا ربكم العالم أليس لملك مصادر الانهار وتجي من تحدي بالاضافة الى ذلك انه امر بإنفاق الأموال على بناء معابد الأوثان وحض الناس على الشرك بالله كان يدعم الشر... ال... ال... ال... كان يدعم الإلحاد كان يدعم الكفر لا. بأموال الأمة لا. كان يدعم الإلحاد ويلعم الكفر وفي الجانب أيضا أنه كان يحارب الإسلام وأهله استحل الدماء استحل الأعراض يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم قتل زوجتها لأنها أسلمت لله رب العالمين وقتل السحرة لأن أسلموا لله رب العالمين وقال فماشي الضرعون وكم قتل من أطفال بني إسرائيل المسلمين لا. وكم روع من النساء والجرائم مع العلم بأن الدماء ربنا قال من قتل نفسا بغير نفسا وفسده في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا قال من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنة والرسول صلى الله عليه وسلم قال من أعان على قتل مسلم ولو بشت الاقتلاه جاء به بين يدي الله عزوجل مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله إذن فهو يعني قام بجرائم كثيرة كان أبرزها الظلم سواء الظلم لنفسه أو الظلم لمن حوله والشرك بالله يعني سبب هذا ظلم عظيم أيش ظل عظيم أضف إلى ذلك إهدار حرمة الإنسان نا. وحرمة الأوطان يعني نوصل شوف لما السنوات الطويلة من عمر الأمة دي خمسة قرون الإسلام يحارب يعني حربه ما إهدار حرمة الدين والحلولة بين الناس وبمعرفة ربهم لا. يكفر لا. كما إذا لكن أدرك الناس يعرف لا تحل يعني أمنتم له قبل أن آذن لكم أنه لك هو الإيمان بالله يحتاج إلى ابن منك هو المفروض علشان اقيم الصلاة لازم اخد منك اذن عشان يقيم مسجد بيوتكم قبلة تحول بيني وبين المسجد وبين أن اسلم لله واقيم شعائر الدين فاذا المساله يعني مش اذا صفات فرعون التي اهلته لان تحل عليه عقوبة الله تبارك وتعالى وضحت وبانت الان يبقى ان نعرف الصفات التي اتصف بها بها موسى عليه السلام التي اهلته لان يكون يعني مناط رحمة الله سبحانه وتعالى وتأييد الله سبحانه وتعالى ولكن نأخذها بعد الفاصل وشهدين الكرام نلتقي بعد الفاصل <تصفيق> أهلا بكم من جديد إلى قصة الصراع سلنا دكتور جمال زي ما اتكلمنا عن صفات فرعون التي جعلته يعني مناطة هذا الابتلاء فكيف أو ما الصفات التي تميز بها موسى عليه السلام ومن معه حتى يكونوا محلاً لتأييد الله تبارك وتعالى يعني الحمد لله هو قمة في سلامة المعتقد والتصور قمة في الاستسلام لله رب العالمين نبي المسلم رسوله من أول العزم يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني يعني يعني مصطفى مختار قمة يعني إيه إسلام إيمان سلوكيات منظمة مع أمر الله وتشريعات الله عز وجل صبر شديد صبر الدعوة شديد الله. القيام بفرائض الله كلها الدعوة إلى الله والأمر معروف النهى عن المنكر و... وعنده صبر وعنده ثبات وعنده و... و... و... ونقدر نقول إنه باع نفسه لله عز وجل و... وانطلق يؤدي أعظم ما يكون الأداء وصبر على الابتلاءات و... صبر على الابتلاءات و... وثقة في... في في نصرة دين الله عز وجل فهو قمة في الاستسلام وربنا ربنا بيقول وعده الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا استخلفناهم في الأرض كما استخلف الذين قبلهم استخلاف ولا يمكنا لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمن الشرط يعبدونني لا يشركون بشيء فقمة موسى, موسى, موسى وإخوانه كانوا قمة في إفراد الله وحده بالعبادة ولا يشركون به شيئا فلذلك ربنا سبحانه وتعالى استخلفهم نبرة ومكن لدينهم وهو الإسلام نبرة ثلاثة أن حقق لهم الأمن والأمان بعد كانوا يروعون من فرعون ومن معه ده لك عدوهم النعم الثلاثة تحققت لهم وهذا دليل فضل الله عز وجل على سلامة المعتقد و.. وسلامة الإيمان والامتثال لأمر الله عز وجل وخاصة يعني أحد الثلاثمائة بضعة عشر رسول اللي ربنا سبحانه يعني رجل كهذا فيه هذه الصفات ونبي فيه هذه السمات يعني كيف يتجاهله كثير من كتب التاريخ كثير من كتب التاريخ ومصادر التاريخ تجهل سيرة موسى عليه السلام ولا يعني يجد او, أو لا يأتي له ذكر فيها فلماذا هذا على... على س... نعم هو... هو طبعا هو في توجه عام في كتابة التاريخ القديم الذي يدرس الان في كل بلاد العالم انا قد الرئيسة خمس سنوات في بلاد الغرب وزحت في مكتبات الغرب في بريطانيا في كيمبرج وأوكسفورد وبعدين في كوليج دي فرانس في باريس ورحت يعني الدول الأوروبية كل مناهج التاريخ القديم تنطلق من منطلقات العداء للتدين عموما وللإسلام على وجه الخصوص العداء للتدين عموما والإسلام على وجه الخصوص وتتبنى كلها منهج التاريخ القديم الدين من اختراع العقل البشري وان الانسان تطور في معتقده من الوثنية الى التثنية الى التوحيد وان اخناتون اول موحد في التاريخ وعنه اخذ الانبياء فمن اجل هذا يعني تجاهلت كتب التاريخ القديم في كل بلاد العالم اولا العقائد الصحيحة وتجاهلت الوحي والنبوات وتجاهلت الرسالات السماوية في مصر بالذات تجاهلت رسالة يوسف وموسى عليهما السلام طيب ما زال الحديث موصولا عن هذه المصادر التاريخية وكيف تجاهلت سيرة الأنبياء ولكن معنا سيد عبد العال من مصر السلام عليكم السلام عليكم أهلا وسهلا ديك دكتور عشر ديك دكتور جمال لو سمحت دكتور جمال متى كان لقاء سيدنا موسى بالخضر وكان قبل الرسالة أو بعد الرسالة وأين كان أخوه هارون ايوه ماشي الله خيرا واضح ان الاتصال انقطع ها. ولكن السؤال وصل يعني ها. طيب نستكمل هذه النقطة اولا ثم ها. نعرج ها. على هذا ولم السؤال. يقف الامر عند هذا الحد لان في بعض الكتاب الكلام ده يعني ايه في بعض الكتاب زي واحد اسمه ولدييورانت في كتاب قصه الحضارة المجلد الاول الجزء الثاني واحد اسمه سيبي سيبيتينو موسكاتي كتب كتاب الحضارات السامية القديمة دول اتنين من المستشرقين ده غير الموسوعات التاريخية بتاعة هاميرتون وويلز وكثرة في الموسوعة الأسرية العالمية وما كتبه ايضا وعرض نموزجين من ابناء المسلمين الشرق الخالد للدكتور عبد الحميد رحمة الله عليه وكتاب ديانات مصر القديمة اللي ألف واحد اسمه إرمن وترجمه اثنين من أساسيزة جامعة القاهرة رحمة الله عليهم وكتاب ايضا يعني كلها تجمع على أن يا في عندهم أن موسى ده كان يهوديا وأنه قاد ثورة ضد فرعون مصر يعني يعني في نظرهم أن موسى كان زعيم ثورة ولم يكن نبيا أنا أتكلم على الخطوط الرئيسية فقط أن موسى كان يجين باليهودية وإليه ينسبون التوراة وأنه قد تأثر بعقائد الفراعنة وأنه قد تزعم ثورة ضد الفرعون وأنه يفكر في الدعوة إلى التوحيد يفكر يعني مش وحي من السماء وكأن الدين اختراع بشري وقالوا أن التوراة مأخوذة عن حمورابي، يعني إذا موسى لم يتلقى الصحف عن الله عز وجل وفي النهاية زي ما شايفين هذا الفكر المهترئ. هو الذي يدرس يعني طب انتم تجاهلتوا بقيه رسالات السماء طب اذا المفروض على الاقل تجاوبنا الا هو وجد فرصه لان اليهود حينما اغتصبوا فلسطين سبقه تحريم في التوراه وعمل التلمود وسبقها ايضا تزييف التاريخ فقام به المستشرقون عشان يقولوا ان موسى كان يهودي وإحنا ورثت هذا النبي اليهود فطعنوا الأنبياء ليحقق به أهدافا سياسية، no. فلو قلنا دلوقتي إن موسى مسلم وأنتم يهود مشركون إبقى ليس لهم حق لا شرعي ولا تاريخي، و... ولا طيب إحنا الكلام ده يمكن حك... ذكرته قبل كده ولكن يعني نقوله في عجالة سريعة كيف نرد على هذه ال... ال... على هذا التزوير وهذا الكلام يعني كيف نرد على من يقول إن موسى عليه السلام يهودي؟ له مش... لم يطعنوا موسى فقط. المصارف الكلام ده طاعنوا كل الأنبياء لا. يعني قالوا أن إبراهيم عليه السلام يهودي نحن الآن نتحدث عن سيره موسى عليه السلام نعم فكيف لكن يصل قضية كلها لتجزأ حشان يعني لا نكرر الكلام لأن لأنه أنا مطالب أن أساتذة التاريخ مش عاوز أقول في الجامعات الأوروبية طبعا الجامعات الأوروبية أنهم لازم يعيدوا النظر فيما يدرس وتجاهل هذا الجانب من تاريخ الأمة الواحدة وطالب أساتذة التاريخ في البلاد الإسلامية مش العربية فقط أقول لهم لازم تراجع مقررات التاريخ القديم آه. وإن التاريخ موسى جزء من تاريخ الأمة الإسلامية طيب بمناسبة, و... بمناسبة كلمة التاريخ القديم دكتور جمال هل هناك تاريخ قديم وتاريخ حديث يعني إيه دي ومن اللي عملها وإيه هذه التقسيمات تقسيمات المستشرقين أوروبا لما كتبت حبت تعمل تقسيمات للتاريخ إحنا ننظر على الآن غالب أمتنا ينظر إلى التاريخ من وجهة النظر الغربية بعدة أجنبية كتبها غير المسلمين إذا المصيبة العظيمة وهل, وهل هذا يجوز أن يدرس المسلم تاريخا كتبه غير المسلمين لا يجوز لا يجوز في فرق بين الفرد لا يجوز النهاردة لما يجي في كتب التاريخ القديم يتجاهل تاريخ العقائد ويتجاهل الله الخالق الرازق المحي المميت وتتاهل عالم الغيب الملائكة والإنس والجن وتجاهل قصة الخلق وتجاهل عشرة قرون على الإسلام وتجاهل ثلاثمائة وبضعة عشرة رسولا ويقول لك عرب قبل الإسلام ومصر الفرعونية الشرق القديم وتجاهل قصة نزيل أدم عليه السلام في شبه القرى الهندية ورحيله إلى هذا معنى هذا, إنه هذا هو التاريخ القديم سموه التاريخ القديم طب تجاهلوا كل هذا فماذا كتبوا إذن تصوروا الإنسان عبارة عن من سلالة القردة الذين يعني تطوروا عن الخلية الحية التي نشأت في البرق والمستنقعات وصلت إلى نوع من القردة وعن القدرة انحضر الاسلام, الإسلام العادي وكان لا يعرف له ربا ولا يعرف له دينا تخيل له إله على قدر نضوجه الفكري يعني إذا تزوير العقاء التربية تشوفها عشان كده بقول يجب في بلاد المسلمين أن عوز أسأل علماء الإسلام هل يجوز أن يدرس هذا الفكر المهترق في مقررات دراسية في في في أقسام التاريخ في كل جامعات أين يدرس هذا التاريخ دكتور؟ لو التاريخ القديم الذي جاء بهذه الطريقة؟ أقسام التاريخ درس في كل الجامعات في المدارس والجامعات في التاريخ في الم... أنا أتحدث في مقرر الآن في مصر الفرعونية يتكلم عن رسالة يوسف وموسى. ده ما بيعتبر ال الذي في عهده مكن الله للإسلام في على أرض مصر. يعتبرونه أنه عدو أجنبي في كتب التاريخ الآن يقولوا قارن بين غزو الهكسوس وقارن بين المغول وقارن بين الغزو اليهودي يعني إذا هو بقارن ما فيش طبعا إذا اعتبر الفترة التي عاش فيها يوسف وكانت في حضارة إسلامية شامخة وتحقق الأمن والأمان لبني الإنسان والتوافق بين الحاكم والمحكوم وعلى فكرة خلي بالك العجيبة إن هذا يعني الناس يتكلمون الـ الـ الناس الذين يعني يعادون التوحيد. يقولوا ناس ربنا يعني كان في تقدم علم كبير. طب استاذينك يعني كان عندهم تقدم علمي كبير يعني معناه كانوا ما كان الناس بيفكروا عندهم عقول ولكنهم يعني عادوا التوحيد ولكن معانا الحجة نديا من مصر السلام عليكم <العليكم> السلام عليكم <السلام> ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا يا دكتور ربنا يخليك اهلا بيكي ازي يا دكتور اشرف ربنا يخليك يا فندم ازيك يا دكتور جمال لا كل النبوي حلو لأ حلو بس لي بسيط لي الدكتور بنصر لك اتفضلي يا فندم للدكتور بالنسبة سيدنا موسى قصة سيدنا موسى مع استفسار بس الذوقرة لما اللي ذبحوها من إسرائيل. ياريت استفسر بالدكتور جمال. اه إنسان. يوضح لنا بس. وجزاك الله خيرا. جزانا وإياك يعني هيك عزان الموقف نفسه. جزاك الله خيرا حاضر. نعود إلى مسألة كتب التاريخ والحديث عن التاريخ القديم وكيف ذكر أن تاريخ الأمم كان تاريخا وثنيا. وأنه لا أصل للدين يعني كان قصة البدا... قصة الخلق نعم. كما وردت في المصاري الإسلامية يعني خلق آدم واستخلافه فترة في الجنة يعني الأرض. إذا كان الإنسان أصله قردا ف... فكيف عن آدم يعني. ومش باس كده ده هم قسموا التاريخ القديم قسمين العصور ما قبل التاريخ والعصور التاريخي عصور ما قبل التاريخ ليه قال الإنسان ما كانش يعرف القراءة طب الإنسان الأول آدم عليه السلام ربنا قال وعلم آدم الأسماء كلها قمة في العلم وقمة في التدين كان نبيا مسلما يتكلم العربية زي في غالب المواردة في قد علم الله آدم كل شيء ولعظم شأنه عند الله أعلن خلقه في الملأة الأعلى وخلقه بيديه سبحانه وتعالى مش خلية حية ده كان ربنا خلق آدم كما ورد في الحديث الصحيح بطول ستين ذراع أكمل صورة للخلق الإنساني ستين ذراع كأنه نخلص تحوق عليه السلام وهو نبي مكلم ونزل في الجنة وربنا رضي الله الإسلام دينا وكل منها رغد ولا تقرب هذه الشجرة وبعد كده أنزل إلى الأرض بعد الحادثة الأكل من الشجرة والاستغفار والتوبة ونزل لوقيم المجتمع المسلم اللي استمر حوالي عشرة قرون وبعد كده جاءت تتابعت رسالات الانبياء فهذا يثبت ان كون الانسان صو قرد هذا كلام ليس له اساس لكن محل. الكلام اللي بقوله الان صوره الخلق اللي على هذا النحو هذه ليست لا تدرس للطلاب نعم لهذا تصويب لاحداث التاريخ لا احنا مش عاوز أص... اللي عاوز يبقى جد قرد فليكن كل ما <تصفيق> رغبته هو ان يكون جد قرد يكون طور يكون تمساح يكون ابو ورد هو حر مش حر لا ما في عاجة اسمه حر لكن عاوز اقول لكن لا يفرض على الاخرين يعني عاوز اقول هذا هذا عبث يجب هذا لسه غلط إن هذا الإنسان يتكلم عن خلق تطور من الخلية الحية التي نشأت في البرك والمستنقعات وإن لم يكن يعرف له ربا وتصور له آله على قدر ذوجي الفكري ويصنع الأنبياء في معتقداتهم يقول إن إبراهيم كان يهوديا رغم أن ربنا قال أهو أسلم فأسلم لله رب العالمين ويقول إن داود ك كا وسليمان كان يهوديا ولا وللتين أسلموا لله رب العالمين ويقول عن يعني إذا طعن في, في في في عقائد ده مش عيب حرام حاجه ولا مش عيب في بيو في بلاد فيها جامعات اسلاميه عريقه ويدرس هذا إن, ان هؤلاء الناس كانوا يهودا وعلى فكره كتاب ديورانت ده الذي انفق على ترجمته وطبيعته اللجنه الثقافيه في عهد طه حسين في جامعه الازهر العربيه اللجنه الثقافيه تصور بقى لما كتاب يطعن في حرمة الانبياء وطبعا شوف من الستينات وهو يوزع والناس يتداولون هذه الكتب التي يعني يروج لها وتنتشر انا استاذن حضرتك يعني هذا الكلام في التاريخ بشكل عام وما فيه من تزوير وما يجب ان يصحح فيه يعني اظن ان الامر يعني من الكبر ومن الأهمية بمكان حتى يعني يحتاج إلى لقاءات أخرى ولكن قبل أن نختم نجيب عن سؤالين سؤال أستاذ عبد العال والحجة نادية أستاذ عبد العال كان بيسأل متى كان لقاء موسى بالخضر وهل كان ذلك قبل رسالة بعدها وأين كان أخوه؟ بس لكن أريد حتى نختم حديثنا فيما أتصل بالحديث القذف من هذا الحديث تنبيه الأمة بكل طبقاتها وتنبيه أولياء الأمور إنه عيب ولا يحل في بلاد إسلامية انه درس هذا التاريخ على هذا النحو الفاضح نعم. الذي يتعارض معتقداتنا عيب كتير لأساتيس هذا التاريخ انه لك ما يعتمدش رسالات الأنبياء والرسل لأنها تعتمد على كتب سماوية والكتب السماوية دي ليست يعني دليلا على وجودها عيب كبير قوي وفي الوقت اللي بيعتمد فيه على التوراة وعلى ما كتبه المؤرخون اليونان والرومان فده عاوز أقول ظاهرة تحتاج إلى اهتمام مش قضية مش عارضها أستاذ أشف عشان ومن ثم, ولا ولا عودة إلي ومن ثم لنا عودة إليها أشوارك. أكيد لأن هذا موضوع مهم إجاز شديد طبعا بالنسبة لقصة الخضر لا ندري على وجه التحديد لقاء موسى بالخضر كان قبل نجاته من يعني وخروجه من نصر مع بني إسرائيل ولا بعد قبل ولا بعد لا أدري يعني قبل هل كان هو على أرض مصر لكن هو بتكلم عن مجمع البحرين فمجمع البحرين أعتقد أنه في فترة بعد خروجه من مصر ونجاته وهلك فرعون طغير وبخص أن الله أوحى إليه أنك ستجد رجلا عالما وكذا عندما سئل موسى يعني من أعلم أهل الأرض فقال أنا فأوحى الله إليه أنك ستلاقي كذا وكذا معنى كان فيه وحي له من ربنا سبحانه وتعالى أي أنه بعد نزول الرسالة عليه وكذا أيو نعم فأجزا نحن احنا كل حال نقدر نتناوله إن شاء الله أحنا, احنا سيدنا شديد. سيدنا موسى والخضر لنا س... حبيدوه... ل... ح... ل... لنا معه حديث بعد ذلك نعم وسمي الخضر لأنه كان بجلس على فر بيضاء فتبدو من الخلف كانها خضراء عشان كده سمي الخضر نعم لنا معه حديث طويل إن شاء لا الله لا عندما يأتي في ترتيب ولكن حق نادية كانت تسأل عن برضو موقف سيدنا موسى مع البقرة التي ذبحت يعني هو أنا أقف عند النص Quran موسى عليه السلام قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة لي ليه لماذا؟ ما هنا ما هنا بقى الأسئلة يعني أن الله يقولكم زوّقاروا تتخذونه زوا قال عوذ بالله إن أكون من جاهلين قالوا العلنا ربك يبين لنا ما هي قال أن قيل إن إن في قتل رجل من بني إسرائيل ف لا هو ده خبر صحيح نعم فقلنا ضربوه ببعضها أيوة. وكذلك يحيي الله الموتى إذا فهذا هو سبب أمر الله لهم بأن يذبحوا بقرة أن يؤخذ جزء من هذه البقرة ويضرب به هذا الميت يعود إلى الحياة وينطق باسم الذي قتلاه ثم يموت مرة أخرى بس بانتاني. المساهدف هنا أن بني إسرائيل بيجع على أنفسهم مهر رسولهم جذروني ما تركتكم عندما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم فهو كل ما يقولهم يقول يضعوا لنا ربك ويبين لنا ما ادعو لنا يبين لنا ما لونها no. ادعو لنا ربك يبين لنا إن البقرة تشابه علينا وفي الآخر ضيقوا بحيث إنها أصبحت بقرة محددة سعرها غالي جدا فاضطروا طبعا يشتروها في النهاية وكان الهدف انه ايه فضربوا كذلك يحيي الله الموت ويريكم اياته لعلكم تعقلون لكن رغم هذا ثم قصد قلوبكم فهي كالحجاره او اشد قسوه انما الحجره لمتفجره بها رحمه من غافل عما تعملون بارك الله فيكم ونسال الله ان يجعل هذه الاوقات في ميزان حسناتكم أمين. انه ولي ذلك والقادر عليه ونشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه والمشاهده وعلى هذه المداخلات القيمة والى ان التقي بكم في حلقة اخرى مقبلة لكم مني اطيب المنى والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته We're